غرّك بربك الكريم الذي خلقك، فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما غرّك بربك الكريم الذي خلقك.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 119. وقاما كاتبين 110. يعلمون ما تفعلون 111. إن الأبرار لفي نعيم 112. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها كما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس